سبحان الله العظيم سبحان من هو في جلاله عظيم سبحان من هو على عباده رحيم سبحان من هو على عباده رحيم سبحان من هو بكل شيء عليم سبحان من هو بمن علم من عصاه رحيم سبحان الله, وبحمده سبحان الله وبحمده يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين يا كاشف كرب المكروبين يا غياث المستغيثين يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد يا من يحول بين المرء وقلبه يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا من لا تخفى عليه خافية يا من لا تشتبه عليه الأصوات يا من لا تخالطه العطيات يا كافي المهمات يا من أعطى من سأله يا من أعطى من سأله يا من أجاب من دعاه يا من أجاب من دعاه يا من يكفي من سأله يا من يكفي من سأله يا جواد يا كريم اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسالك مواجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمه على الرشد والغنيمه من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنه والفوز بالجنه والنجاه من النار والنجاة من النار اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ونفسا مطمئنه, ونفسا مطمئنة اللهم لا لا دع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حقا الا اعليته ولا باطلا الا ازهقته ولا محتسبا الا وفقته ولا مسافرا الا بالسلامه رددته ولا مسافرا الا بالسلامه رددته ولا مريضا من المسلمين الا شفيته ولا ميتا من المسلمين الا رحمته اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه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 كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا يا خير الغافرين ويا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم يسر حسابنا ويمي كتابنا ويمي كتابنا ونسألك يا الله الفردوس الاعلى من الجنة نسألك يا ربنا الفردوس الأعلى من الجنة ونعوذ بك من النار اللهم انا نعوذ بك من النار ومن فتنة النار ونعوذ بك من القبر ومن فتنة القبر اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا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 على آله وصحبه وسلم